ما قال المسعود الإيمان هو اليقين كله يعني من ضعف الإيمان كون الإنسان يقدم أقوال الناس وأفعالهم ويرضيهم وإن كان في ذلك معصية فإن هذا من ضعف الإيمان لأن الذي إيمانه قوي يثق بقول الله جل وعلا ويكون أيضا أمر الله عنده عظيم لا يقاس بأوامر الناس أو تهديداتهم أو بمخالفتهم بل لا يبالي حتى وإن كان المخالف أباه أو امه لهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في الجاهلية من أعظم الناس برا بوالدته فأسلم فكرهت ذلك إذا بقت على شركها فقالت والله إن لم ترجع إلى دينك لأترك الطعام والشراب حتى أموت فيعيرك الناس بان أمك ماتت بمعصيتك قال لن أترك ديني ثم تمادث ثم جاء إليها قال اسمعي والله لو كان لك سبعون نفسا وخرجت واحدة بعد الاخرى لن أترك ديني كلي ولا لا تأكل مسلم المؤمن لا يبالي بكون الإنسان مثلا يخالفه مهما كان إذا خالفه في طاعة الله جل وعلا قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله كل ما يحصل لك من مأكول أو ملبوس أو غير ذلك فهو رزق من الله والأسباب التي تترتب على هذا الله هو الذي سببها فيجب أن يكون المحمود هو الله ولكن ما تظلم الناس ما تظلمهم ولكن ما تجعلهم هم الذين أعطوك الشيء وتحمدهم على ذلك بل تحمد الله لأن هذا شيء قد كتبه الله لك وأنت في بطن أمك ولا يحصل شيء إلا بسبب الله رتب الأمور على أسباب فلو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا هذا الذي كتبه الله لك ما استطاعوا فإذا حصل لك خير على يد إنسان لا تجعل المحمد والشكر والإحسان وتعلق القلب به فقط هذا لا يجوز بل تشكره على حسب ما يستحق فقط وتعلم ان هذا من الله هو الذي سخر كل شيء سخر السماء فانزلت الماء وسخر الأرض فأنبتت النبات وسخر غير ذلك من عباده حتى تصل إليك هذه وبالعكس إذا طلبت شيء من الناس فمنعت لا تذمهم على ذلك لأنهم عبيد نواصيهم بيد الله جل وعلا فهذا لم يرد الله جل وعلا لك أن يصل إليه فلا تدمهم وإنما تقول هذا تقدير الله والحمد لله ولهذا قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن يأتي فلا يجوز أن تتعلق بالاسباب الاسباب أسباب تعرف أنها أسباب فقط ولكن الاعتماد على الله الاعتماد والتوكل والعبادة لله جل وعلا وحده هو الذي سخر من يوصل هذا الشيء اليك أو هو الذي منع ذلك بكونه جل وعلا يملك ما في قلوب الناس ويملك نواصيهم فلا يصل إليك ما لم يرده الله جل وعلا فعليك أن يكون ذمك وحمدك ذنبك لما خالف أمر الله وحمدك لله جل وعلا حتى تكون مؤمن وإلا لا يكون الإنسان كذلك ثم قال أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وصار خاسرا لم يتحصل على طائل فهذا لأن من سنة الله جل وعلا سنته في خلقه أن الجزاء من جنس العمل فهذا من الجزاء المعجل الذي يراه الناس ولكن لا يعتبرون ورضى الله لا يحصل إلا بطاعة رسوله واتباعه والقيام بشرعه أما طاعة الخلق وإن حصل شيء منها لا بد أن يكون آخرها معكوسا على صاحبه لا بد ولا بد أن يحصل له خلاف ما أراد عكس ما أراد لهذا قال التمس والالتماس هو الطلب قد يكون طلب بسهولة وقد, لا وقد يكون بحرص التمس الشيء يعني قد يكون بالغ في طلبه وتحصيله فإذا التمس رضا الناس بمعاص الله بأن يرتكب معاصي فهذا تنعكس عليه أموره ويأتيه خلاف ما اراد فقد يبتلى ويحصل له شيء من المنافع مبدأ في مبدا الامر ولكن لا يستمر لا بد ان تكون عاقبته وخيمه لا بد لان هذا خبر لا يتخلف مخبره عن الواقع كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وبالعكس اذا كان الانسان لا يبالي بسخط الناس في ما يفعله لله لا في كل شيء المسخط الناس بغير بغير امر من عمر الله ما يجوز لا تجوز بل اذا كان الناس يخالفونك في امر الله لا تبادي بهم ولا تنظر الى رضاهم وهنا اكبر بالناس قال الناس حتى يدخل فيه القريب والبعيد والصديق وغيره. لا يبالي بأحد إذا كان الأمر لله جل وعلا يجب أن يقوم به ويتمه وإن سخط الناس وكذلك إذا كان الناس يرتكبون المعاصي والمخالفات لا يبالي بإسخاطهم طلبا لله ولكن يجب أن يكون الإنسان يعمل ذلك بحكمة لأن المقصود إصلاح الناس ما هو المقصود إيجاد العدوات المقصود الإصلاح أن يصلح الناس وأنت إذا قابلت الرجل مثلا قلت يا عاصي يا ظالم يا كذا وكذا لن يسمع لك يجب أن يكون الكلام برفق وبأدب بسهولة حتى يستجيب لان المقول المطلوب الاستجابة لان النفوس جبلت على الانتصار اذا قلت له ظالم قال لك انت الظالم وين كان ظالما فالمقصود ان العبد يجب ان يكون مسعاه وامره وقوله وباطنه وظاهره كله لله جل وعلا يعمل لله جل وعلا حسب أوامره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان بهذه الصفه نصره الله جل وعلا وسهل له الأمور والذين مثل يسخطون عليه سوف يرضون عنه يرضيهم الله عنه ولهذا قال ومن التمسى سخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وهذا أمر يشاهد في الناس لمن اعتبر يكون مشاهدا فهو خبر يتفق مع الواقع وهو مثل ما سبق أنه على سنة الله جل وعلا في خلقه أن الجزاء من جنس العمل وهو من الأمور المعجله وما يؤخره الله جل وعلا أعظم سواء كان الإنسان من الطائعين أو كان من العاصين فإن كان من العاصين فالعذاب أعظم فيما بعد وإن كان من الطائعين فالثواب والخير أعظم فيما بعد نعم قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده واولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهاهم ونهانا أن نخافهم قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه قال قتاده يعظمهم في صدوركم فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم يعني حذف المعروف المعلوم هذا أمر عرف أنه من الفصاحة والبلاغة في لغة العرب إذا كان ذلك معلوم حذف فحذف التلباه هنا ليخوذكم بأولياءه يعني يخوفكم أولياءه يعني التتخفوهم وتتركوا أمر الله جل وعلا أو تتركوا جهادهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر نعم قال فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاتير والسير قال قوله, قوله من سبب شروط كمال الإيمان إنسان كمال الإيمان فقط بل من الإيمان الواجب لأن الكمال قد يقصد به الكمال المستحب، وقد يقصد به الكمال الواجب الذي إذا تركه الإنسان يكون معذبا فهنا مقصود هنا الكمال الواجب الذي يجب على الأبد يعني إذا ترك هذا الكمال أن يكون معرضا لعذاب الله جل وعلا نعم قال قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله الآية أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد هذا المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمره جعل أعمدته النخل يعني نبوع النخل النخل التي قطعت لأنه كان حوشا ليتاما بني النجار فقال لهم ثامنوني في يعني يذكروا ثمنه حتى عطفوا مياه فقالوا لا نقدمه بلا ثمن فقال لا لا بد ان تذكروا ثمنه فاشتراه صلى الله عليه وسلم ثم كان فيه نخل فقطع النخل فجعل جذوع النخل اعمده وسعف النخل سقف فكان اذا جاء المطر خر هذا الصحيح أنبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فقال خرجت ليخبركم بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت يعني رفع العلم بها عسى ان يكون خير وقد رأيتني في صبيحتها اسجد على ماء وطين وأسجد في ماء وطيل يقول أبو سعيد فلما كانت ليلة 21 من رمضان جاءت سحابة فأمطرت فخر السقف. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر رأيت ترطين والماء على جبهته وأرنبته وهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى من السجود على ما ولا على طين ولا على تراب لان السجود لله جل وعلا ويذل العبد واذا كان بذلك كان ابلغ في ذله فلهذا كان ابو سعيد يقول ان ليله القدر هي ليله 21 بهذا الخبر والمقصود انه اذا جاء المطر خر خر لأن سبقه الجريد والطين فوهو في ذلك الوقت أعمر منه اليوم لأنه في ذلك الوقت يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا المقصود يعني عمارته بالطاعة ولا ينافي هذا كون كونه يعمر العمارة البناء أنه خير وفضل وأنه مطلوب ولكن نقول إن العمارة الحقيقية التي أرادها الله جل وعلا في هذه الآية هي عمارة الطاعة ولهذا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ومعلوم أن المساجد الآن وقبل الآن وفيما يعمرها الطائع والعاصي والمنافق وغير ذلك وربما يعمرها إنسان يريد أن يثنى عليه فقط أن يقال هذا مسجد فلان هذا ليس طاعة لله جل وعلا ولكن الطاعة الذي مثلا يكون العمل كله خالص لله جل وعلا نعم قال فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة قوله ولم يخش إلا الله قال ابن عطية الإيمان المطلق في ايمان مطلق وإيمان مقيد المطلق الذي لم يقيد بالعمل فقوله جل وعلا الذين, أن الذين آمنوا ولم يقل وعملوا الصالحات والمقيد الذي قيد بالعمل بالعمل الصالح وقد جاء في كتاب الله عدة ايات اطلق الايمان وجعل الجزاء لها جنات عدن ورضا الله والايمان كان مطلق مؤمنين او مؤمنات لقال ان, إن الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا ورضوان من الله اكبر ما كذلك قوله ان المؤمنين والمؤمنات ولم يقيد ذلك بالعمل فاذا اطلق الايمان دخل فيه الدين كله اما اذا قيد بالعمل فإما أن يكون القيد لأنه إما يكون بدل أو يكون للاهتمام به أنه لا بد من ذلك يبين أنه لا بد من هذا ما. قوله ولم يخش إلا الله قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه ان يخشى الله يخشى في ذلك كله الله جل وعلا لأن القضاء لله جل وعلا والتصرف لله جل وعلا ما في صفة تقوم بنفسها من صفات الله فيقول مثلا أخاف مثلا عذاب, عذاب الله يعني خوفه من الله وخاف من قدر الله يعني خوفه من الله ليس من قدر بالصفة فقط نعم. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب يعني هذا العبودية القلب يعني هذا قلنا أنه الخوف الغيبي الغيبي يعني الذي يلك في القلب وتخاف الشيء وإن كان بعيدا عنك وليس حاضرا وينافي الأسباب لأن الإنسان يخاف من الظالم يظلمه يخاف من السبع يخاف من حائط يسقط عليه حائط مائل وقد قال الله جل وعلا في كليمه موسى خرج منها خائف يترقب فالخوف الطبيعي ما يلام الإنسان عليه كونه يخاف من شيء ظاهر يعني يقع عليه، ولكن الخوف من الغيب إنسان يخاف من الجن يخاف من من هو غائب عنه يخاف من الميت قاف أنه خالف أمره كذا وكذا هذا شرك شير بالله جل وعلا لا يجوز ان يقع من المسلم قوله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول إن اولئك هم المهتدون وكل. عسى في القرآن فهي واجبة لأن الأصل في عسى للترجي يقول عسى أن يقع كذا وكذا عسى أن لا يقع كذا وكذا هذا للترجي وهذا يقول والترجي هو طلب شيء غير محقق ما تدري وأما الله ربنا جل وعلا فلا يخفى عليه شيء يعلم كل شيء يعلم الذي لا يكون إنه إذا كان كيف يكون ولهذا قال كل عسى في القرآن واجبة يعني ليست للترجي الذي يكون واقعا من الخلق هذا معنى نعم يعني, يعني أن مرادها ومقصودها سيقة نعم قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية قال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه والفتنة الابتلاء والاختبار ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. ما وال... لازم لا بد أن يحصل له الألم. ما يزل من هذا قد يعاف الإنسان جل وعلا عبده في الدنيا والآخرة لهذا طلب العافية ومن الله جل وعلا وسؤاله إياها أمر جاء به الشرع جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا ربكم العافية وقد يحصل الإنسان في عافية يعافى في دنياه ويعافى في قبره ويعافى في مبعثه ويغافى بين يدي ربه جل وعلا هذا من نعم الله ولكن الغالب لأن الشيء يطلق على الغالب أو يعني إذا مثل قال انه لا بد أن يحصل أنه لا يخرج من ذلك أحد ولكن الغالب أنه لا بد أن يكون كذلك نعم. قال والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس والناس لهم تصورات وإرادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم إلى أن قال لا بد أن يحصل له منهم على ما قال في العلم في الحديث لأن الله جل وعلا إذا أرضاهم بسخطه أسخطهم عليه وسخط عليه فيحصل له سخط الله وسخط الناس فيصبح مفلس من من الناحيتين نعم. إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية رضي الله عنهما من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة يعني أنه لابد من الصبر لابد للإنسان أن يصبر وقد يحصل له يعني لي أن هذه الدنيا لا يمكن أن تكون صافية أبدا ما تصلحت إن لم يحصل لك عذاب بأيدي الناس حصل لك عذاب بالمرض والا بالعواز والا بغير ذلك وقد يكون يجمع بين الانسان بين هذا وهذا قد يجمع ده والنهايه الموت لا بد منه يعني ليس فيها بقاء هذا يكون يعني من الحزم الاستعداد للموت والعمل بكل ما يستطيع الإنسان بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصيه لأنه يسعى لنفسه يسعى لفكاك نفسه أما إذا خالف فهو لا, لا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ولن يفوت الله سوف يموت ويرجع إلى الله جل وعلا ثم يقام بين يديه ويساله عن اعماله هناك تحصل الندامه ولكن ما تجدي ولا تنفع قال ثم اخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بطيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لا بد ان ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه, الس... وتركه السب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. جعل ذلك في فراره منه وتركه السب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم. فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب وهذا من ضعف بطيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنه عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبنا كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه قدره من النفاق انتهى كلامه قوله عن أبي سعيد مرفوع إن من ضعف اليقين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 وأنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. وإن كان الحديث ضعيف، ضعيف السند في معناه صحيح، لأن دلت عليه النصوص الكثيرة المعنى صحيح نعم. قال وتمام هذا الحديث وأنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. وجعل الهم والحزن في الشك والصخب. قوله إن من ضعف اليقين الضعف بفتح وسكون وتضم ضاده مع سكون العين وتحرك عينه مع فتح الضاد ضد القوة وجاء في القرآن هذا وهذا قال ابن مسعود ضعف وضعف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 أن ترضي الناس بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من ايثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك فإذا أراد أمرا قيض له اسبابا ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكون الله, لكون لكون لكون الله ساقه على أيديهم فتدعوا لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه قوله وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك لساقه القدر إليك فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يسأل حاجته إلا من الله وحده ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له ويحسن الظن و... بالله وما يوجد شيء بلا سبب أبدا الله جل وعلا رتب الأمور على سبب ولكن مقصوده بلا سبب يعني بلا سعي منك يعني قد يقدم لك مقدم شيء بدوني أن تطلب وبدوني أن تعمل وبدوني هذا هذا مقصوده بلا سبب إلا من الأسباب في مثل هذا كون الذي قدم لك جعل في قلبه طلب هذا إما طلب من الله جل وعلا نحر أو ما طلب يعني يوقف الموده او ما اشبه ذلك لابد أن يكون هناك سبب ولكن الأسباب قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة نعم. نعم قال وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لن يسأل حاجته إلا من الله وحده ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له ويحسن الظن بالله سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف الا من ذنبه وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره قال شيخ الاسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به اهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره فاذا ارضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاءهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاءا لهم وذلك من ضعف اليقين وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر, ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان قوله عن عائشه رضي الله عنها مسمى الايمان يعني انها داخله في الايمان هذا معنى مسمى فالاعمال تكون ايمانا الصلاه تكون ايمان والصوم ايمان والصدقه ايمان وقراءه القران وهكذا فهذا معنى قولهم ان الاعمال من مسمى الايمان يعني داخله في مسمى الايمان انها تسمى ايمانا قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمث رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمث رضا الناس بسخط الله صخط الله عليه وأفخط عليه الناس رواه ابن حبانا في صحيحه قوله من التمث أي طلبا قال شيخ الإسلام، وكتبت عائشه إلى معاوية، ويروى أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بصخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه, ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة ف... يعني يوم القيامة يقول يعض على يقول يا ريت ان مع الرسول سبيلا ولكن كل مخالف يوم القيامة يعض على يدي ويندم والندم والعض على يدي من العذاب الذي قدره على الإنسان والأمم كلها تكون بهذه الصفة كما قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت اختها يعني كلما دخلت أمة في النار لا أن تختها وهم يدخلون يتلاعنون ويتعادون ومعلوم ان هذا من العذاب كونك مثلا تكون مع عدو لك تراه انه هو السبب في شقاك يعني عذاب لهذا قال في تمام الايه اذا دارك فيها قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فأخراهم هي آخر الأمم تلعن أول الأمم لماذا لأنهم يقولون أنتم الذي ضللتمون أنتم ضليتوا نحن اتبعناكم لأن الأمة تتابعت بهذا كما قال الله جل وعلا المشركين إن وجدنا أبانا على أمة وإن على اثارهم مقتدون. فالناس يقلد بعضهم بعض ويتبع بعضهم بعض، وهذا الاتباع في الباطل سوف يكون ندامة وحسرة وعذابا على أصحابه يوم القيامة نعم قال وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداءا عند أهوائهم انتهى كلامه قال فيه مسائل الأولى تفسير آية آل